بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا بيكم و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل النهارده ع ا ط ف ي ة ق و ي أ ن ت بتحب عيلتك ق و ي طبعا ايه السؤال دا هو ف ي حد ما بيحبش عيلته بتحب ولادك ق و ي ق و ي ق و ي بتحب مراتك بتحب م ك و م ك يا النهار ابيض ايه ا ل أ س ئ ل ة دي موضوع منتهي طبعا بتعرف تعبر عن حبك لا في ناس كتير مبتعرفش قلنا بنحب لكن خلي بالكم يا ج م ا ع ة الناس مهما كنت انت بتحب جواك مش هتحس ب ي لازم تتعلم تعبر عن حبك في ناس تبدو ق ا س ي ق و ي و ه ي من جوه عاطفيه اوي بس مبيعرفش يعبر عن حبه انا ه ح ك ي ل ك و ق ص ة كان رجل هو من جوه عاطفي ق و ي لكن الظاهر من ب ر ة قاسي ق و ي حجر ب ي ع ر ف ش يبوس ولاد ه ولا يعرف يقول ك ل م ة ح ل و ة ولا يعرفش يبتسم ناشف شخصيته ك د ه و ا ل ح ك ا ي ة دي عملت مشاكل ك ت ي ر ة جدا بينه وبين ولاده مبيحبناش ا قاسي ف م ا ع د و ش بيبدلوه العواطف وهو يقولهم ق ا س ي ن كدا ليه وهو السبب هو اللي قاسي وبدأت المشكلة تتفاقم الي ل قاسي و ب د أ ت ا ل م ش ك ل ة تتفاقم إ ل ى ج ف و ة ش د ي د ة في البيت حس ب غ ر ب ة ش د ي د ة كان له صديق طبيب نفسي راح للطبيب النفسي وحكاله ا ل ح ك ا ي ة دي الطبيب النفسي دا كان لطيف أ و ي معملش م ع ه بقى شغل طب نفسي معقد وكلام زي ك د ه قالوا تعالى نام على السرير كدا ه أمنيمه ل س ر ر ي قالوا تعالى نتخيل انك هتموت دلوقتي تخيل بس م ع ي معلش ح ا ج ة س خ ي ف ة بس تخيل م ع ي وانت دلوقتي قاعد قدامك واحد واحد من عيلتك يلا كلمه في اللحظات ا ل أ خ ي ر ة قبل الموت و ر ا ا ل غمض ع ن ي ه و ب د أ يكلم ولاده و ب د أ يقول بحبك ق و ي انت أ غ ل ى ح ا ج ة عندي في حياتي انا على ف ك ر ة قعدت أ ك و ن كل الفلوس ديا علشانك انت انا كل خبراتي في ا ل ح ي ا ة ليك و ب د أ يقول لبنته ا ن ت أ غ ل ى ظ ا ه ر ة في حياتي انا بحبك ق و ي ب د أ يتخيل فعلا ان هو في لحظه الموت و ب د أ يطلع كل الي ل جواه طلع الي ل جواه حلوه اوي و ب د أ يقول و ب د أ يبكي و ب د أ الصخر الي ل جواه يلين ويبقى حنين ويبقى ك د ه لبن مش, مش صخر و ب د أ يطلع كل العواطف ا ل ك ا م ن ة س د إ ن ه و بيموت وبكى وبكى وبكى وبكى الطبيب النفسي في ا ل آ خ ر ق ا ل له ك ل م ة حلوه اوي أ ن ا بهديها ليكم قال لواحد عايش له وهو تبدي وردة وهو عايش أحسن ما تحط محل ورد على قبره بعد ما يموت إ ل ح ق الناس الي ل عايشه و د ي ه ا ورده في عينيها في قدامها وانتوا أ ح ي ا ء ي ا يا, يا ج م ا ع ة ا ل ع و ا ل ع و ا ط ف الي ل جوا والله عارف تيجي ازاي أ د ر ي ب أ د ر ي ب زي الطبيب النفسي د ه م ا ض ر ب ه بس مش كل واحد بقى ح ن ق و ل ه يعني تخيل إ ن ك بتموت علشان يطلع العواطف الي ل جوا إ ي ه رايك لو تروح لابنك ا ل ن ه ا ر د ة وتحضنه وتقوله على ف ك ر ة أ ن ا بحبك ايه رايك يا شباب لو تبعت لابوك د ل و ق ت مسج ي ق و ل ه بابا انت غالي علي اوي والله يا ج م ا ع ة طب ليه احنا ليه ما بنعبرش عن عواطفنا ليه الجمود د ه ليه, ليه ليه ليه ما ن ق ل ت ش النبي صلى الله عليه وسلم لما يمسك ايد معاد بن جبل ويقله و يا م ع ا ذ اني احبك وبعدين يوجهه للي هو عايزه ليه ليه ل ي مانكونش حنينين ا معقوله يا ج م ا ع ة يا أ م ه ا ت بقالك اد ايه م ا ق ل ت ي ش لولادك انت غالي عليا و ي الطبقبه ا خ ب ر ه ا ايه ا ل ح ن ي ة أ خ ب ر ه ا ايه ا ل ع ا ط ف ة يا ج م ا ع ة الانسان محتاج ع ا ط ف ة والشباب محتاج ع ا ط ف ة عارفين مين كمان أ ك ت ر حد محتاج ع ا ط ف ة بناتنا بنتك لو م د ت ه ا ش ا ل ع ا ط ف ة في البيت هندور على ا ل ع ا ط ف ة برا البيت شبعوا ولادكم وبالذات البنات ب ا ل ع ا ط ف ة مراتك الحق مراتك بعاطفه حلوه جوزك محتاج ع ا ط ف ة قبل ما تندمي وتقولي هو ليه بعد عننا أ ب و ك و م ك ياخي أ حرام عليك دول بذلوا كتير عشانك شويه ع ا ط ف ة ا ل ع ا ط ف ة تجيب ا س م ه أ م ل شكرا والسلام عليكم